هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معفوفا ان يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم انتطؤوهم أن فتصيبكم منهم عرض تغيير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما